بسم الله الرحمن الرحيم الاسلام ذلك الكتاب لا عيب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل منك فَذِكْرِ كَوْنِهِ سِرَجُ الْمُوقِدِ غَائكٌ عَلَى مُدَمِّرِ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ إِنَّ الذين كفروا سواهم عليهم أأنبغتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون وسمى الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصالهم إشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يقادعون الله والذين آمَنُوا وما يختعون إِلَّا أنفسهم وما يشعون في قلوبهم مرضا فزادهم الله مرضا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 قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وَإِذَا لقوا الَّذِينَ آمَنُوا قالوا آمَنَّا وَإِذَا قَالُوا إِلَى شِرْكِ قالوا قَالُوا كَأَنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمزهم في طبيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربح تجارسهم وما كانوا مهتدين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 صم بطم عمي فهم لا يرجعون أو تصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكاترين يكاد البرك يطفق أبصارهم كلما أضاء لهم مشغ فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبطارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها لما تعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض جراشا والسماء بناء وأنزل وأنزل من السماء ماء فأخرج به من السماء رزقا لكم فلا تجعلوا لله أنزادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في غيب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ودعوا ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاستقوا الناو التي وقودها الناس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 كلما رزقوا منها من ثمرة الززقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابهات ولهم فيها أزوال مطهرة وهم فيها قالدون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 وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أَرَادَ الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين من بعض ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم القاسرون كيف تكفؤون بالله وكنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم سوا إلى السماء فسوى ما سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإن قال ربك الملائكة إن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 فقال أنبئوني هؤلاء إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال أَلَمْ أقل لكم قال الَّذِي أَنزَلَ لكم الْكِتَابَ أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اشتدوا لآدم فسدهوا إلا لبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم أنت وزوجك الجنة وكذا منها وغدا حيث شدتما ولا تقربا, ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأذلهم الشيطان عنها فأخرجهما لما كانا فيه وقل مذبقوا بعضكم لبعض عدد ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواه الرحيم قل نهدف منها جميعا فإن ما يأتينَتُمْ مِنْ إِهْدَافَ مَنْ تَبِعَهُذَا يَفْلَأْ قَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُوْلَئِكَ هُمُ أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم واوفوا بعهدي اوف بعهدكم واياي ترهبون وامنوا بما انزلتم صدقا لما معكم ولا تكونوا اول كافرين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 وَأَقِمِ الصَّلَاةَ ۖ وَآتِ الزَّكَاةَ مع مَعَ الرَّاكِعِينَ الناس مَا فِي الذُّلِّ وَكُنْتُمْ سَوْنَ أَنفُسِكُمْ تَكْلُونَ الْكِتَابَ فلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيره إلا على الخاشعين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 يا بني إسرائيل أذكروا نحمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجدي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤفظ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحجون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وَإِذْ وعدنا موسى أغفعين ليلة ثم استقذتم العجل من بعده ظَالِمُونَ ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم في العجل فتوبوا فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إِنَّهُ هو الثواب الرحيم وَإِذْ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم ثارون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَابَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَا كُلُوا مِنْ طَيْبَاتِ مَا وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِمْ كَانُوا أَنْقُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وإذ قلنا دخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم ردا ودخلوا الباب سجدا ودخلوا الباب سجدا وقولوا حقة نغفر لكم قطاياكم وسنزيد المحسنين فبذل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا, فأنزلنا على الذين ظلموا رجدا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقل نغرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنة عشرة عيما قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وَإِذْ قلتم يا موسى لم نصدر على طعام واحد فادع لنا ربك فادع لنا ربك نخرج لنا الأرض من بطلها وخفائها وخومها وعدسها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو قير اهدقوا مصرا فإن لكم ما سألتم وغربت عليهم الزلة والمسجنة وباءوا بغضب من الله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 ان الذين امنوا والذين هَادُوا من الصَّابِئِينَ مَنْ من امن بالله من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلهم اجرهم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 واذ اخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الصوره ذو ما اتيناكم بقوه واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من القاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في الثبث فقلنا لهم كونوا قردة فجعلناها لكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمستقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتستخذنا هزوان قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا دعوا لنا رفك يبين لنا ماهي قال إنه يقول إنها ذقرة لا فارق ولا بكر معوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا دعوا لنا ربك نبين لنا ما لونهان قال مَنْ إنه يقول إِنَّا بقرة صفراء فاقع لونها تسر بَابًا قالوا دعوا لنا ربك يبين لنا ما هي إما البقى تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها فقرة لا بلول تسيه الأرض ولا تسقي الحرف مسلمة لا شيئة فيها قالوا الآن جث بالحق تذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فاداوأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك نحيي الله الموسى ونريكم آياته لعلكم تعقنون ثم قشت قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشطط فيفرد منه الماء وَإِنَّ منها لما يهبط من قشية الله وما الله بغاقل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله كم محرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا ذقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا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 فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون, ثم يقولون هذا من عند الله ليشتعوا به ثمنا قليلا فويل لهم من ما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تبسنا النار إلا أياما معدودة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 والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها قالدون واذ اخذنا ميثاق بنيه اسرائيل لا تعبدون الا الله وبالوالدين احسانا وذل وبالقربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وَاتِيمَ الصَّلَاةِ وَآتُ الزَّكَاةَ ثم وَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ وَإِذْ أَقَضَى مِنَ لا لَا تَسْكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ من دياركم مِنْ دِيرِكُمْ ثُمَّ تشهدون وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ثُمَّ أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من زيارهم تظاهرون, تظاهرون عليهم بالإثم والعداء وإن هي أشركوا سواء تفادون ومو محروم عليهم بقرهم ببعض الكتاب وتكون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا كزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يودون إلى أشد العذاب وما الله الْقُرْآنِ عما تعملون شِفَاءٌ الذين لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا الدنيا الظَّالِمِينَ فلا خَسَارًا عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقثينا من فعلي برسول وآتينا عيسى بن مريم البينات ورئبناه بروح القدوس. أفكلما جاءكم عسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنه الله بكفرهم فقليل ما يؤمنون ولما جاء نور كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا وكانوا من قبل يستسحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرطوا كفروا به فلعمة الله على الكافرين فإذا ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عفاده على غضب وللكاترين عذاب مهين وإذا قيل لهم بِمَا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراء فَقُمْ صَدِّقْ لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ إِنْ قَدْ أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ في البينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ فقدنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الصورة ثم ما آتيناكم واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكثرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآفرة عند الله طالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنواه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم احرص الناس على حياه ومن الذين اشركوا يوز أَحَدُهُمْ لو يعموا أَلْفَ سَنَةٍ وما هو بمتحدحه من العذاب أن يعموا والله أصير بما يعملون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 من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل ومي كان فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينا وما يكفو بها إلا الفاسقون أو كلما عانتوا عهدا نبده فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق نبذ فريق من الذين أوسوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون وتبع ما تسل الشياطين على ملك سليمان. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا لعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بباب لهاروت وماروت وما يعلمان من أَحَدٍ حتى يقولا إِنَّمَا نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما مَا يفرقون به بين المرء وزوجه وما هو انتظاه الجين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له رب الآخرة من خلاق وذبئت ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون قالوا أنهم آمنوا واستطول متوبة من عند الله خريف لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يقتص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بطير منها أو مثلها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 أم تريدون أن تسألوا وسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من الْكِتَابِ الكتاب لو يردوا لكم من بعد إيمانكم كفا وانحسدا من عند أنقصهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآكوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن أدخل الجنة إلا من كان هودا إلَّا مَن تلك إلَّا قل هاتوا برهانكم مَن كنتم صادقين مَن من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجوه عند ربه, أجوه عند ربه ولا قوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء, وقالت النصارى ليست على شيء وهم يذلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم الْقِيَامَةِ فيما كانوا فيه يغتلكون ومن أظلم ممنع مساجد الله أن يجد وفيها اسمه وسعى في خَرَابِهَا أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا الصائفين لهم في الدنيا خذي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فسم وجر الله إلا الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانك بل له ما في السماوات والارض كل له خالقون بديع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون له لا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قوله تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوكلون إنا أرسلماك بالحق دشيرا ولفيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولن النصارى حتى تتبع ملته قل إنه ذا الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءت من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين اتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته اولئك يؤمنون به ومن يكفر به فاولئك هم القاسعون يا بني اسرائيل كون أعماسي التي أنعمت عليهم وأنني سوقفهم على العالمين. واتقوا يوما لا تجدي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون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 وعهدنا إِذَا أَذِنَ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَقَاتِلُوا فَقاتِلُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ أَمْرُ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ اذْهَبْ يَا بَنِي لَنَا مِنَ الْأَرْضِ آمِنًا وَاخْفِقْ أَنَّهُ مِنَ الزَّمَرَةِ مِمَّا آمَنَ فִجْعَلُوا لَهُ مِنَ جُلِّ من اللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قال ومن كفر فأمتعه طليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا, منا إِنَّكَ أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأعنا مناسكنا وسب علينا إنك أنت السواب الرحيم ربنا وضع فيهم رسولا منهم يسلو عليهم آياتك ويعلّمهم الكتاب والحكمة ويزكّيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يضرب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين ووصى بها اغرائي مبنيه ويعقوب يا بني ان الله اصطفى لكم الدين إِنَّ الله اخطفى لكم الدين فلا تموتن أَهْلِهَا وَإِذَا مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعده قالوا قالوا نعقد إلهك وإله آباتك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد قلت لَلَا ما كسبت وَلَكُمْ ما كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كانوا يَعْمَلُونَ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارًا تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهين وإسماعيل, وإسماعيل وإس فَأَقْبَلَ عَلَى قَوْمِهِ وَالَّذِينَ اسْتَطْعَمُوا مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رِزْقِهِمْ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ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 وان تولوا فانما هم في شقاق فسيكفيك هم الله وهو السميع العليم صبغه الله ومن احسن من الله صبغه ونحن له عابدون قل اتحدوننا فِي الله وهو ربنا وربكم ولنا احمالنا ولكم احمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعكوب والأسفاق كانوا هودا أو نصارا قل أأنتم أحلم أم لا؟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 ولا تسألون عما كانوا يعملون سيقول الصفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغربة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 وما جعلنا الكبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلد على عقبين وإن كانت لتبيرة إلا على الذين هدى الله وَمَا كَانَ اللَّهُ لَضَيَعًا إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ أُذِنَ لِطَائِرِ الْجَوَاهِرِ فِي السَّمَاءِ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ لَحَقٌّ فول بوجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم وَإِنَّ الَّذِينَ الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم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 وما بعثهم بتابع قبل تبعث ولئن اتبعت اهواءهم من بعث ما جاءك من العلم إنك اذا لمن الظالمين الذين آسلناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الملترين ولكل وجهة هو مولينا فاستبقوا الخيران أَيْنَمَا تكونوا يأتي بكم الله جميعا اللَّهَ الله على كل شيء قدير ومن حيث فرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث فرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حُجَّةً إِلَّا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهسدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يسلو عليكم آياتنا ويذكيكم ويعلمكم وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم ما لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فاذكروني أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُون يَا أَيُّهَا الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إلا الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أمواه بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلون لكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمار وبشر الصابرين الذين اذا اصابهم مصيبه قالوا ان لله قالوا ان لله وانا اليه راجعون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 فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه اي الطهوه بهما ومن تطوع خيرا فان الله شافر عليم ان الذين ويعلمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله أولئك يلعنهم الله ويلعنهم الناعلون إلا الذين تابوا وأصلحوا ودينوا فأولئك أثوب عليهم وأنا السواب الرحيم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 قالدين فيها لا يخدت عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو لا الله الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والسلك التي تجري في البحر بما ينفع بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيى به الأرض فأحيى به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل ذات انفث و الرياح, الرياح والسحاب الرسوب بين السماء والارض لايات لطلم يعلم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندابا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب لِلَّهِ القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين استبعوا من الذين استبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين استبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا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 يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا فقوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم به والسلوء والفشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلم وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل تبع ما الفينا عليه اباءنا اولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفوا كمثل الذي ينحف بما لا يسمع إلا دعاء ونذاء صم ومثم عمي فهم لا يعقلون يا الذين آمنوا قلوب من الطيبات ما رزقناكم واشكروا لله, واشكروا لله ان كنتم اياه تعبدون انما حرم عليكم ذو المجتبى والدم ولحم الخنزير وما اهل به لغير الله فمن اضطر غير بادر ولا عادل فلا اثم عليه ان الله غفور رحيم ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا الهداء أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يتلبهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم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 وَإِنَّ الذين اختلفوا في الكتاب ذكي شقاق بعيد ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله ولكن كُنَّ الْبِرَّ وَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ والكتاب والنبيين وَالنَّبِينَ المال الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُوبَى وَالْيَسَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَبَنَى السَّبِيلِ والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المستقون يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفي له من أخيه شيئا فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تطفيكم من ربكم ورحمه فمن اعتذا بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياكم يا أولي لعلكم تستقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن توك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بذله بعد ما سمعه فإنما اسمه على الذين يبدلون إن الله سميع عليم فمن خاف من نوح جنسا او اثما فاصلح بينهم فلا اثم عليه ان الله غفور رحيم يا أيها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ايا من معزه فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعزة من أيام الأخر وعلى الذين يطيبونه فدية طعام مستين فمن تقوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كَانَ مريضا أَن على مُؤْمِنًا إِلَّا من وَمَن قَتَلَ يريد الله بكم رَقَبَةٍ ولا يريد بكم إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا ولتكبروا الله على ما مِن ولتكفروا الله على ما هداكم ولعلكم إِنَّهُ كَانَ حَكِيمًا عبادي وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إلى فليؤمنوا بي لعلهم يرشدون احل لكم ليله الصيام الرفث الى نسائكم هن لباس لكم وانتم لباس لهم علم الله أن لكم كنتم تغسانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتروا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل ولا تباشعوهن وانتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يكتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا وتذنوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أنوال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحجر وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن ما البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون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 والفتنة اشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى نقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين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 وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلك وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأسموا الحج والعمرة لله فإن أشقرتم فمسكوا فلا من الهدي ولا تحرقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا او به اذى من راسه ففديه من صيام او صدقه أو مز فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما سيسر من الهجر فمن لم يجد تصياء ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم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 الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا غفت ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلون الخير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد السقوان واستقون يا أولي الألباب لنس علنكم جناش أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم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 والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعزل في يومين فلا اسمع عليه ومن تأخذ فلا اثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا انكم اليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويحجد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى تعافي الأرض ليفسد فيها ويذلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أقدته الحزة بالإذن فحسبه جهنم ولبس المهاد ومن الناس من يشري نفسه بتغاء مرضاة الله والله رغف بالعباد يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كفه ولا تتبعوا خطوات الشيطان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 هل يُؤْمِنُونَ إِلَٰهًا وَيَأْتُونَ بِهِ الله وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَلَا يَحْظُرُونَ إِلَّا الله وَلَا يَحْظُرُونَ إِلَّا شكرا لكم مِنْ من ايه بينه ومن يبدل نعمه الله من بعد ما جاءته فان الله شديد العقاب زنين للذين كَفَرُوا الحياة الدنيا ويكفرون من الذين آمَنُوا والذين اتقوا فوقهم يوم الْقِيَامَةِ والله يعزق من يشاء بغير حتاب كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبي مبشرين ومندرين وأنزل معهم, وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أنسوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما فيه من الحق والله يهدي من يشاء مُسْتَقِيمٍ طراط مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم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 وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وموقعه لكم وعسى أن تكرموا شيئا وهو خير لكم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 قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإقعاد أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون نقاتلونكم حتى يرزوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتجد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب الله هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله رفور رحيم يسألونك عَنِ عن الخمر قُلْ قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهما ويسالونك ماذا ينفقون قُلِ العفو كذلك نبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. ويسالونك عن اليتامى قل اصلاح لهم خير وان تخالقوهم فاخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لاعنفكم إن الله عزيز حكيم ولا تنفح المشركات حتى يؤمن وَلَا ولأمة مُؤْمِنَةٌ خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكش المشركين حتى يؤمنوا ولعد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو الْكِتَابَ وَالْعِلْمَ وَالْقَوَالِبَ وَالْحِكْمَةَ ونبين وَالْحَرْقَ للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض قل هو أذن فاعتذل النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرون فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساءكم حرث لكم فاتوا حرثكم انا شئتم وقدموا لانفسكم واستقوا الله واعلموا أَنَّكُمْ ملاقون وبشر المؤمنين ولا تدعلوا الله عرفة لأيمانكم أن تبروا وتستقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا نؤاخذكم الله بالنبو في أيمانكم ولا تي يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فإن فاهوا فإن الله غفور رحيم وإن عدموا الصلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات غير مستحل بانفسهن نسلا تتقون ولا يحل لهم ان من ما خلق الله في أرحالهن إِن كن يؤمن بالله واليوم الآفر وضعونتهم أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا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 ولا يحرر لكم أن تأكلوا مما تنكمهن شيئا إلا أن إلا أن يخفى إلا فيما حدود الله فإن خذتم أن لا حدود الله فلا تناح عليهما فيما افتدت به تلت حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حساة انكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأنسكوهن بمعروف أو سجحوهن بمعروف ولا تلتكوهن ضرارا لتعتدوه ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات اللَّهِ الله هزوا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 وَإِذَا طلقتهم نساء فبلغن أجرهن فلا تعقلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا ثواضوا بينهم بالمعروف ذلك نوع به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أذكالكم وأطهروا والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يرضحن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يثم الرضاعة وعلى المولود ذهو رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تتلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أراد أفصالا عن سراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما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 والذين يتوفون منكم ويذرون أدواجا يجرب دخن بأنفسهم أربعة أشهر وعشرا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 ما ادوا به من خطبه النساء او في علم الله انكم ستذكرونهن ولا تواعدوهم سرا الا ان تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقده النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله واعلموا أَنَّ الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم لا تناح عليكم اعطلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضا ومسئوهن على الموسع قدوه وعلى المقتر قدوه متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمتوهن وقد فرضتم لهم فريضة فنص ما فرضتم إلا فلص ما فرضتم إلا أن يعفون أَوْ أو الَّذِي الذي بيده عقدة النكاح تَعْفُوا تعقوا أقرب للتقوى وما تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير فاصلي على الصلوات والصلاه الوسطى وقوموا لله قانتين فئن كنتم فرجالا اناذانا فإذا أمنتم آل فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتغفون منكم ويبرون أدواجا وصية لأدواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن قرجنا فلا ذناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المستقيم. كذلك نبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون ألم تر إلى الذين خرجوا من زيارهم وهم ألوكم حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم ان الله لذو فضل على الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا ان الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قررا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرا والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون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 قال هل عتيتم ان كتب عليكم القتال ان لا تقاتلوا قالوا وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ذئابنا وابنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله علم بالظالمين وقال لهم نبيهم إِنَّ الله قد بعث لكم قالوا تملكا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 والله يؤتي ملكه من يشاء والله واقع عليم وقال لهم نبيهم ان ايه ملكه ان ياتيكم سابوت فيه سَكِينَةٌ من ربكم وبقية مما سرث آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين لئن نصر الله بالجنود قال ان الله مبعث لي بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يقعه فانه مني إلا من اغتر فغرفتا بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوده هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجانوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة ظلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الشابرين ولما بردوه غَيْرَ وجنوده قالوا ربنا الْقُبُورَ رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا رَبَّنَا على عَلَيْنَا الكافرين أَقْدَامَنَا وأنصرنا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فهدموا الله باذن الله وقتلتا ودجاله سواء اتاه الله الملك والحكمه وعلمه مما يشاء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 تلك الرسل فاضطلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ووفع بعضهم درجات وآسينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. ولو شاء الله مقتتل الذين من بعثهم من بعث ما جاءتهم البينات ولكن اختلقوا ولكن فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله مَا ولا فن اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَفَتُؤْمِنُونَ عَلَى مما نُهِيَكُمْ من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلد ولا شفاعة والكاثرون هم الظالمون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 وسع كرسيله السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغيب فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الاصطى لا خصام لها والله سميع عليم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 يُذِكِّرُونَهُمْ بِأَنَّ النَّارَ هِيَ مَوْلَاهُمْ نُورِ إِلَّا الظُّلَمَ النَّارِ ألبسر الى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي وجهي قال أنا أحذر وأمين قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبنت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين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 وانظر إلى العظام كيف ننشدها ثم نكسوها لحما لما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير واذ قال ابراهيم ربي ارني كيف تشمي الموتى قال اولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ اربعه من خير فصر لهم إليك ثم جعل, ثم جعل على كل جبل منهن جزءا ثم جعهم يأتينك سعياء. واعلم ان الله عزيز حكيم مثل الذين يوافقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنفتت سبرة نابل في كل سنبلة مئه حبة والله الضاعف لمن يشاء والله واضح عليم الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يسعون ما انفقوا منهم ولا اثر لهم لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول محروق ومغفره خير من صدقه يتبع ما اذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تدقلوا صدقاتكم بالمن والأذاك الذي ينفق ماله كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه ثراب فأصعبه وادل فتركه صلبا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 وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ الله يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ كَمَثَلِ جِنٍّ كمثل جنة بغذوة أصابها وابل فآتت فك لها ضعفين فإن لم يصبها وابل فقل والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من نكيل وأعناد تجري من تحتها الأنهار له فيها؟ له فيها من كل الثمرات وأصابه وَلَهُ وله درية بعفاء فأصابها, فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك نبين الله لكم الآيات لعلكم ستفكرون يا أيها الذين آمنوا ونحن من عطينات ما كسبتم ومن ما اخرجنا لكم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولا اشتن بآخذين إلا أن فيه واعلموا أن الله غني الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفظلا والله وافع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يقتل الحكمة فقد اوتي خيرا كثيرا وما يتذكر الا اول الالفاظ واما وما فقت من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم وما للظالمين من آنصار إن تبدوا الصدقات فنعب وإن تطفوها وتأتوها السفراء فهو خير لكم ويكسر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير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 وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أشروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل يحسبهم الجاهل أولياء من الزعسف تعرفهم بسيما هم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون اموالهم في الليل والنهار سرا وعلانية فلهم اجرهم فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتقدمه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا انما البيع مثل الربا واحل الله البيع وحرم الربا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 يمحق الله الغبا ويغب الصدقات والله لا يحب كل كفار أسين إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اقتقوا الله وذو ما بكي من الرباء كنتم مؤمنين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 وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوم أن ترجعون فيه إلى الرأى ثم توسى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اخل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكما كاتب بالعدل ولا يأف كاسب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملي الذي عليه الحق وليكتب الله ربه ولا يدخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها او ضعيفا او لا يستطيع ان يمل له فليملي الولي بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل ومرأفان من من ترضون من الشهداء أن تضل, أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبش هداء اذا ما دعوه ولا تسأموا ان تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقشط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى أَلَّا تغسابوه إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح أن لا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم هُوَ يضار يُنَزِّلُ عَلَيْكَ شهيد مِنْهُ تفعلوا مُحْكَمَاتٌ فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوض فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آسم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبذوا ما في أنفسكم أو تفوه لحاسبكم به الله فيرفع لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير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 ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أطلعنا ربنا ولا تحمل علينا أعصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا صافت لنا به واعط عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فرصرنا على القوم الكافرين